من جرحها طالت لنا دماؤه يا شيعتي لن تهدأ السماء من جرحها من جرحها طالت لنا دماؤه يا شيعتي يا شيعتي لن تهدأ السماء والضلع كبار والظل يا الله هو الله أكبر من جرحها من جور حها قالت لنا دماءه يا اشيعتي لن تهدأ السماء من جرحها من جرحها طالت لنا الدماء يا شيعتي لن تهدأ السماء والضلع كبار والضيل الله الله والضلع والضلع كفر الله أهدك آه من جرحها قالت لنا الدماء يا شيعة لم تهدأ السماء من جرحها قالت لنا يا شيعة لن تهدأ السماء وضِل عُكَبَار الله أكبر الله أكبر الله من جرحها من جرحها قالت لنا الدماء يا شيعتي يا شيعتي لن تهدأ ارفع يدك جواب أعلى حبيبي من جرحها قالت لنا الدماء يا شيعتي يا شيعتي لن تهدأ السماء، والظل، والظل وبيل عكاب. الله أكبر، والظل عكاب. الله أكبر. ما شاء الله هو الظل. ايه, إيه جوابك؟ الله أكبر. صبر الائد قيائي وبه Saat elä, sabra liitä, kiai. Semaa ei. Ongelnuu lihapuusni kulleen tma ei. Birahil ibnaiti xairi ما الله أجر الأيام بيائي وأجر اليوم مناء الآب صيائي بمساب وبه يصفوا في عي، وادفنوا في جرح السماء، واعلنوا. خير ال اوض Hey See out سودا هذا نحور الزهراء يا يا للليل البيداء تطويل الارض السودا تطويل اطويل الارسال يا محمد افتح قبرارا جديدا يا محمد ارئ الحزن فيك رن يا محمد حمديدا يا محمد القبر غارا يا محمد جاء Medidan تأملها دموعا منك قد ومنها تدبرها خشوعا واسأل الآيات عنها تدبرها خشوعا واسأل الآيات عنها تدبر خشوعا واسأل الآيات عنها تدبر خشوعا واسأل الآيات عنها يا محمد آية الصدر والجرح يسعار يا محمد يا العين والخد محمر يا محمد آية الضلعاهر تنتكثار عين والخد مُحمر يا محمد عاية تض العجان رنت يا محمد عاية الحمل حزن أنت ماتت نائحة نح على من فيك ماتت نائحة وعليها وعليك الفاتحة فهل قابلت صمتا ترع الأحرفتيها وهل صالت خلف الحزن وجيها وهل أبصرت بنتا أصبحت أم أبيها وهل أبصرت بنتا أصبحت أم أبيها أم أبيها وهل أبصرت بنتين أصبحت أم أبيها فأسكنها فسيح القبر الزاكي ياطاها وأمنها فإياك البالي قد أعطاها فأسكنها فسيح القبزك يعطاها وأمنها فإياك الباري قد أعطاها يوا بالفضل حكى عنها وغطاها أما جاءت بها إنا خلناك الكوثة أما كانت Ha mel a duna, celi wa amhar, al shani كيف al abdr, مع بالباب والجدارين، بالباب والجدارين، كيف الأسى يرسو بخير داري، والله عن علو المقام داري، كيف ارتمت وما لها مدعين؟ Sorrettaa, sillä pääsi ja seinäsi. Sisäinen ja قد كنت بحرق مرساها القلب موجع والقبر أوسع ذابت عليك والموت وساها هذا الحنين والشوق الصادق هذا الوفاء والحب اللائق شوقا إليك ماتت عليك والقلب بالذي قد هواعا ole kuin kuin